غير المغضوب عليهم ولا الظالمين فإذا نفخ في الصور فلا أنزل فمن تقلت موازينه فأولئك هم المصلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آيات تتلى عليكم فكنتم تُقَدِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنْ يَا تؤذيها ولا تكلم ان انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فوفظ لنا وارحمنا رَبِّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّىٰ أَن تُسَوِّكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ, منهم وكنتم منهم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 ولئن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق العرش الكريم ومن يدع مع الله إلى آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب وارحم وأن خير الرحيم الله أكبر ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من وشاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحته أجامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أسقن كل فله خير منها وهم من فسع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في لاَ إِلَهَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ النَّبِيحَ وَلَنْ كُنْ شِنْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل فتعرفونها وما ربك بغافر عن ما